أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوق من قريتكم إنهم أناس يتظهرون. فَذَكَرْنَا له إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ ضَرَّا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْدَنِينَ وَلَكِنْ حَمْدًا لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لكم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَمَاتَ بِهِ الْأَرْضَ وَأَخْرَجَ مِنْهَا حَبًّا مِّن سِيقَانِهَا يَأْكُلُ بِهِ وَالْحَيَوَانَ آخَذَهُ بِهِ ۗ الله فِيهِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَمَجَعَ عَلَيْهَا خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا حَاجِزًا إِلَّا هُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ أَوْ يَجْعَلُكُمْ إله الله غليلا ما تذكرون أما يهديكم في ظلمات البلد والبحر ومن يرسل الرياح مشرا بين يدي رحمته إله مع الله تعالى الله عما يشركون أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهٌ مَّعَ الْعَلاَّهِي قُلْ هَاتُوا مُرْهَانَكُمْ إِذَا كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الغيب إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا أَنَّ يَبْعَثُونَ بَلَىٰ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ منها وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من القابل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فنظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في الضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إذا كنتم صانقين قل عسى أن يكون رد فلكم بعض الذي تستعدون وإن ربك لدون فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبتها في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون وإنه لودا ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتمنكل على الله إن كان لحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صمت الدعاء إذا ما ينذر إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولد بذين وما أنتم بهذا نعمي عن غلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهو مسلم وإذا وقع القول عليهم أخرى جئنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا ينقلون ويومنا حشروا من كل أمتنا فوجا مما يكذب بآياتنا فهم ينزعون حتى إذا جاءوا قال كذبت بآيات ولم تحيق بها علما أم ما كنتم تعملون؟ ووقع ال قول عليهم بما ظلموا فهم لا يغطون ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكن فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتمه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير مما تفعلون من جاء ابن حسنة فله خير منها وهم ينفزع يومئذ آمنون وما جاء من سئية فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولمو كل شيء ولمو كل شيء وأمرت أن أكون فأميرة أن أكون من المسلمين وأن أتنوا القرآن فمن اهتدى فإنما يتدي لنفسه ومن ظل فقل إنما أنا من المذنين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك من غافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك آيات الكتاب المبين نحن عليك من نبي موسى في زرع نبنا حقا يؤمنون إن في رعون على في الأرض وجعل لها شيعا ضعف فتم منهم يذبحوا أبنائهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن من على الذين السضعف في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم الوالدين ونمكن لهم في الأرض ونريهم في رعاهم وهمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فوحينا إلى أم موسى أن أرضي فإذا خفت عليه فألغيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوا إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقضه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالتِ مُرَأَةٌ في جَعَوْنَ قُرَتُ عَيْنٍ لِي ولك لا تَغْتُلُهُ عَسَاءً يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسَى فَرِغَاهُ إِنَّكَ أَدَتْ لَتُبْدِيهِ لَوْلا أَفْرَضْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون فحرمنا عليه المراضع من قابل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكلونه لكم فهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تغرع ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ شده واستمى آتيناه حكما وعما وكذلك نجزي محسنين ودخل المدينة على حين رفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقوت هذا من شيعته وهذا من عدومه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدومه فركزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو ضل مبین قال ربي بما انعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فاصبح في المدينه خائفا يترقب فاصبح في المدينه خائفا يترقب فاذا الذي ساند صره بالامس قال له موسى إنك لغمج مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا من أمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصنحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملائة تأمرون بك لقتلك فخرج إني لك من الناس يحيين فخرج منها قائم فهيه يترقب قال رب الجنين من القوم الظالمين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 نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجزه إن خير من استأجرت تلقي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجاج فإن أتممت عشران فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إذا شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكين فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من رجال بطور نارا قال لأهلهم كثو إني أنا السنار اللعلي آتكم منها بخبر أو جذو من النار لعلكم تصدون فلما أتأنوا لي من شاطئ وأن أيمن في البُقعة المباركة من الشجرة أياموس إني أنا الله رب العالمين وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَجُكَ أَنَّهَا جَانِنُ مَنْ لَا مُدْبِرَ فَلَا مُعْقِبٌ يَا مُوسَى أَقُولُ بِهِ وَلَا تَخَافْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِينِ إِسْلُمُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْنَ قَالَ رَبِّ مُنِّ من جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْمَةِ فَادْخِلْنِي فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَأَشْفِ مَرَضِي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وَقَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَرْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَدْعُ إِلَيْهِ رَبَّنَا لِيُزَكِّيَنَا إِنَّا فَأَنَّ لَنَا شُدَّ عُذْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُنَّكُمَا شَغَّانًا فَلَا يَنصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءُوا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبْتَرًا وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بن هدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملم ما علمت لكم من إلهي غيري فأوقيد لي يا هامان عن الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا ظن من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فنظر كيف كان عاغمة الظالمين وجعلناهم أئمتان يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وَأَضَلَّعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنَ الْمَخْذُومِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا آتينا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنُوْتَ بِجَانِبِ نَوَارِبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَ الْأَمْرَ وَمَا كُنُوْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ أَنَا شَنَّ قُرُونًا فَتَنَّا مَلَأَهِمُ الْعُمْرَ وَمَا كُنُوْتَ ثَابِيًا فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ تَتَنُوْعَ لَعَيْمَ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِينَ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أولاك الرحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أنا تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديه فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا رسولنا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءه منحق من عندنا قالوا لولا أوتي بثماء أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من رقابله قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون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 وَيَقُولُونَ صَلَّى لَهُ مِنْ قَوْلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ مِنَ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِهِ وَأُمَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ به آمَنَّا بِهِ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِنْ رَبِّنَا إنا كُنَّا من قَبْلِهِ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغ الجاهنين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 وكم أهلكنا من قرية مضرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من معدهم إلا غليلا وكنا نحن الوالثين وما كان ربك مهلك القرى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون فما أوتيتم من شيء فمتاعنا حياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقاء فلا تعقلون فمن وعدناه وعدا حسنا فهو ناقيه كمن متعناه متاعا حياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديه فيقول أين الشركاء الذين كنتم تزعمون قَاللَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمْ عليهم قَوْلِ رَبِّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَضَلَّيْنَا أَضَلُّوا كَمَا ضَلُّوا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا يَجْعَلُونَ وَقَيَّلْنَا دَعْوُش وَثَائِكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لو أنهم كَانُوا يَهْتَدُونَ فوم ينا فقول ماذا أن ج المر سنين فام ييتمون الأما و يومدين ف لا ييتساأول فما منتام معام الصان حَّفسا أن يكون من المفلحين وَرَبُكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كان لَهُمْ خِيَارٌ سُبْحَانِ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْنِكُونَ وَرَبُكَ يَعْنِي ما تُكِنُ صُدُورُهُمْ مَا يُعْنِنُونَ فَمَا اللَّهُ لَا إِلَهِ لَا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخَرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَأَرَيْتُم إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرَابًا مَّدًّا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن آلَ دَارَ وَيُرِيدُ اللَّهُ يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أريتم أَن يَأْتِيَكُم مِّنَ الضِّيَاءِ إِن أَفْلَحْتُمْ سَمِعُونَ وَأَرَيْتُم إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرَابًا مَّدًّا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن آلَ دَارَ وَيُرِيدُ اللَّهُ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديه فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمتنا شهيدا فقلنا هاتم رهانكم فاعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وَمَن تَغْرِفِهِ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا فَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَإِنَّمَا أُوتِيتَهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنَ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَنَا نَمَسْنَا مَا أَنتَ عَلَيْنَا صَابِرُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وقال الذين أُوتوا العلم بإلَّكم تواب الله خيرُ لمن آمن واعمَّن صانِحَه ولا ينقَه إنَّ الصابِرِينَ فَقَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنَ فِئَتِي يَنْصُرُنَهُ مِنَ جُنُ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَصِنِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تمنوا مَكَانَهُ من أمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لو لا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون لك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علمها في الأرض ولا ولا عاقبة للمتقين.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 كل شيء هالك إن لا وجهونه الحكم وينه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الافلام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقاند الفتن الذين من قابلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذمين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقوا ناساء ما يحكمون من كان يرجو نقاء الله فإن أجل الله لا تنوا عليم وَمَا نَجَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٌ كَانَتْ مَقَامًا لَّهُمْ أنهم عَلَيْهَا الذي مِّنْ يعملون اللَّهِ وَمَا اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى إِلَىٰ يَمَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم مِّمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ بِاللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَذَٰلِكَ الله ولئن جاءنا صر من ربك ليقولن إن كنا معكم أَبَلِيسَ اللَّهَ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَنَعْلَمَنَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَنَعْلَمَنَا الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَبَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا تَبِعُوا سَمِينًا وَالنَّحْمِ الْخَضَاعِ وما هم بحملين من خطاياهم من شيء إنهم كاذبون ولا يحملون أثقالهم أثقالاً مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترضون ولا قاند أرسل نوحا إلى قومه فلم تفيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَال لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَخَلقًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ نَاصِرَةً فَبَتُوا وعند الله إليه ترجعون وإذا تكذبوا فقد كذب أمم من قابلكم وما عن الرسول إلا الولاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فناظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يُعذِبُ مَن يشاؤُ وَيَرْحَمُ مَن يشاؤُ إِلَيْهِ تُقُلَ بُلْ وَمَا أَنَّتُم مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَايِ وَمَا لَكُم مِنْ جُنُ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُلَّا إِكْيَاسُ مِنْ رَحْمَتِهِ وَأُنَانِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوا ويحذقوا فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقومهم يؤمنون وقال إنما اتخاذت من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فأمن له نوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وفَأَمَنَ لَهُ إسحاق ويعقوب وجعلنا في دُرِيَّةِ النبُوَّةَ وكتاباتٍ في فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَوْضَلْ إثْقَالَ الْقَوْمِهِ إِنَّكُمْ نَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقُكُمْ هَٰذَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالِمِينَ إنكم نتأتون الرجال وتأتون الضعف السمين وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن كنتم من الصادقين قال ربنا صرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالمشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها نوقان وقالوا نحن أعلم بمن فيها لن نجي أنه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسولنا لطعنسي أبيهم وضاق بهم درع وقالوا لا تخف ولا تحزن إن من أجوك بهنك إن كانت من الغامين إن من نزيلون على أهل هذه القارية نجزم من السماء بما كانوا يشغون ولقد تركنا منها آية مينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعبان فقال يا قوم يعبدوا الله والرجل يوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعاد أم وتمود وقد تبين لكم من مساكنهم. وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستمنسين وقراون وفي جعون وهمان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاسنكروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلن أخذ نابذا به فمنهم من أغرسنا عليه حاصبا ومنهم من أخذتهم صيحة ومنهم من خسفنا به الأرض فَبِئْسَ مَا وما وَمَا كَانَ اللَّهُ ولكن وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَهْوَانَ الْبُيُوتِ لَبَيْتٌ عنك. اتخذت بيتا وإن يوهن البيوت لبيت على الركبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقنها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك الآية للمؤمنين تُرْمَى وَأُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صَنَعَ اللَّهُ الْعَظِيمُ